نتدارس سويا إن شاء الله في هذه الأيام المباركة كتابا في علم أصول الدعوة نتدارس كتابا في علم أصول الدعوة هذا الكتاب اسمه معالم في أصول الدعوة معالم في أصول الدعوة لفضيلة الدكتور محمد يسري حفظه الله في بعض الطبعات تجد كلمة معالم في أصول الدعوة تجدها منونة معالم في أصول الدعوة وتنوين هذه الكلمة خطأ في بعض الطبعات معالم في أصول الدعوة والصحيح معالم في أصول الدعوة ليست منونة ضم واحدة لماذا؟ لأن هذه الكلمة من صير منتهى الجموع على وزن معالم مفاعل وصيغة منتهى الجموع بمفردها تمنع الكلمة من التنوين فهي ممنوعة من الصرف لا تحتاج إلى الوصفية ولا إلى العالمية فالصحيح معالم في أصول الدعوة وهي ليست مضافة ولا محلاة بالألف واللام ليست مضافة ولا محلاة بالألف واللام وجر بالفتحة ما لم يضف ما وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف فالصحيح معالم في أصول الدعوة لفضيلة الدكتور محمد يسري حفظه الله وفضيلة الدكتور محمد يسري هو محمد يسري إبراهيم حفظه الله من مواريد القاهرة عام 1966 وهذا الرجل حصل على البكاريوس والماجستير والدكتوراه في الهندسة الكيميائية وحصل أيضا على الليسانس والماجستير والدكتوراه بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر حفظه الله وهو الآن هو الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح هذه الهيئة التي أسست وأنشئت بعد ثورة 25 يناير هو الأمين العام لها ورئيسها هو الدكتور علي السالوس ونائبها هو الدكتور محمد عبد المقصود ونائبها أيضا تضيلة الشيخ محمد حسان والأمين العام لهذه الهيئة أي الهيئة الشرعية والحقوق والإصلاح هو الدكتور محمد يسري إبراهيم حفظه الله من مؤلفات هذا الرجل كتاب فقه العبادات والمعاملات للحنابلة في أربع مجلدات أيضا من, مج من مؤلفاته علم التوحيد عند اهل السنة والجماعة وكتاب المبتدع وموقف اهل السنة والجماعة منهم وكتاب معالم او علم اصول الدعوة دراسة تأصيلية وايضا مجلد ضخم واسمه الجناية العمد للطبيب على الاعضاء البشرية بالجراحة وفقه العبادات والمعاملات للشافعية والمصلحة في التشريع الإسلامي وغير ذلك من المؤلفات النافعة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمره وعمله الكتاب اسمه معالم في أصول الدعوة قال رحمه الله في مقدمة الطبعة الأولى <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 قبل أن نشرع في مقدمة المصنف رحمه الله لا بد من ذكر بعض المقدمات التي لا بد منها لدراسة هذا العلم فهذه مقدمات لا بد منها لدراسة علم أصول الدعوة المسألة الأولى أو المقدمة الأولى تعريف علم أصول الدعوة تعريف علم أصول الدعوة المسألة الثانية اسماء علم أصول الدعوة المسألة الثالثة حكم تعلم أصول الدعوة المسألة الرابعة مسائل علم أصول الدعوة المسألة الخامسة مصادر علم أصول الدعوة مصادر علم أصول الدعوة المسألة الأولى وهي تعريف علم أصول الدعوة هذا العلم سوف نعرفه باعتبارين الاعتبار الأول باعتبار مفرديه والاعتبار الثاني باعتباره لقبا لهذا الفن نعرف علم أصول الدعوة باعتبارين الاعتبار الأول باعتبار مفرديه والاعتبار الثاني باعتباره لقباً لهذا الفن التعريف الأول أو الاعتبار الأول باعتبار مفرديه أي نعرف نعرفه كلمة كلمة أصول الدعوة فنعرف كلمة أصول ونعرف كلمة الدعوة هذا باعتبار مفرديه فالأصول هي جمع أصل الاصول هي جمع اصل والاصول لغه او الاصل لغه ما يبنى عليه غيره ما يبنى عليه غيره وما يتفرع عنه غيره فاصل هذا البناء في اعمدة وقواعد هذه القواعد وهذه الاعمده هي التي يبنى عليها هذا البناء فالاصل ما يبنى عليه او ما يتفرع عنه غيره هذا تعريف الأصل لغة أما تعريف الأصل إصطلاحا فكلمة الأصل في الإصطلاح العلماء قد تطلق على عدة معان. فتطلق كلمة الأصل على الدليل كلمة الأصل تطلق إصطلاحا على الدليل فيقال مثلا الأصل في وجوب الدعوة الكتاب والسن. الأصل في وجوب الدعو الكتاب والسنة بمعنى الدليل في وجوب الدعى أو الكتاب والسن. فكلمة الأصل هنا بمعنى الدليل تطلق على الدليل. إضا الأصل تطلق على الراجح يقال مثلا الأصل في الكلام الحقيقة. الأصل في الكلام. الحقيقة وليس المجاز أي الراجح في الكلام الحقيقة وأيضا تطلق كلمة الأصل على القاعدة المستمرة للقاعدة المضطرضة فيقال يباح أكل الميت على خلاف الأصل يباح أكل الميت الأصل وتحريم أكل الميت. لكن يباح أكل الميتة على خلاف الأصل أي على خلاف الايه؟ القاعدة المستمرة الميت على خلاف الأصل أي على خلاف القاعدة فكلمة الأصل تطلق على الدليل وتطلق على الراجح وتطلق أيضا على القاعدة المستمرة هذا وتعريف الأصل لغة والصلاحة أصول الدعوة أصول الدعوة كلمة الدعوة تعريفها لغة كلمة الدعوة لغة بمعنى الطلب والنداء إلى أمر أدعوك إلى أمر أي أطلب منك وأنادي وأحسك على هذا الأمر فالدعوة لغة بمعنى الطلب والنداء إلى أمر والحث عليه وتطلق كلمة الدعوة أو تتناول الدعوة, الدعوة إلى الحق والدعوة إلى الباطل الدعوة إلى الخير والدعوة إلى الشر فكلمة الدعوة قد ترادوا بها دعوة إلى الحق ودعوة إلى الباطل الدعوة إلى الحق فقول الله تبارك وتعالى وادعوا إلى, وادعو إلى ربك هي دعوة الحق وقول النبي صلى الله عليه وسلم أدعوك بدعاية الإسلام أدعوك بدعاية الإسلام هل هذه دعوة الحق أم دعوة الباطل دعوة الحق أدعوك بدعاية الإسلام فكلمة الدعوة تطلق على دعوة الحق وأيضا قد يراد من كلمة الدعوة الدعوة الى الباطل وإلى الشر ومنه قول الله تبارك وتعالى قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يدعونني إلى الحق أم إلى الباطل؟ إلى الباطل فهذه دعوة إلى الباطل أولئك يدعون إلى النار أولئك يدعون إلى النار هذه دعوة إلى الباطل وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية هذه أيضا دعوة إلى الباطل وقد يجمع بين الاستعمالين في سياق واحد وفي حديث واحد أي دعوة إلى الحق ودعوة إلى الباطل قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينفص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آتام من تبعه ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الله يدعوهم الى الله ويدعونهم الله ويدعونهم الى النار فهنا جمع بين الاستعمالين بين الدعوه إلى الحق وإلى الدعوه إلى الايه الى الباطن هذا هو تعريف الدعوه لغه اما تعريف الدعوه اصطلاحا اصول الدعوه تعريف الدعوه اصطلاحا هي نداء الناس الى الله تعالى نداء الناس الى الله تعالى ايمانا به وتصديقا والى دين الإسلام اجابة وتحقيقا نداء الناس الى الله تعالى ايمانا به وتصديقا والى دين الإسلام إجابة وتحقيقا قال الإمام الطبرين عنها هي دعوة الناس إلى الإسلام بالقول والعمل هذا تعريف أصول الدعوة باعتبار مفرديه أي باعتبار كلمة أصول وباعتبار كلمة الدعوة طيب ما هو تعريف هذا المصطلح باعتباره لقبا لهذا الفن ما, ما تعريف أصول الدعوة أصول الدعوة تعريف هذا العلم هو علم بقواعد هو علم بقواعد وأحكام وأسباب وآداب علم بقواعد وأحكام وأسباب وآداب يتوصل بها إلى تمام تبليغ الإسلام للبشر عامة وتعليم وتربية المستجيبين كافة وتحقيق التمكين لهذا الدين خاصة مرة ثانية علم أصول الدعوة علم بقواعد وأحكام وأسباب وآداب فهو يتعلق بالقواعد والأحكام والأسباب والآداب هذه الأمور التي يتوصل بها إلى تمام تبليغ الإسلام للبشر عامة تبليغ الإسلام للناس جميعا وتعليم وتربية المستجيبين فإذا استجاب الناس للإسلام فتربية هؤلاء المستجيبين للإسلام تربية خاصة وتحقيق طيب إذا استجاب الناس للإسلام بعد ذلك تحقيق التمكين لهذا الدين التمكين للإسلام وتحقيق التمكين لهذا الدين خاصة هذه المسألة الأولى تعريف علم أصول الدعوة باعتباري مفرديه وباعتباره لقبا لهذا الفن المسألة الثانية أسماء علم أصول الدعوة أسماء علم أصول الدعوة هذا العلم له عدة أسماء فهو ليس اسمه علم أصول الدعوة وفقط بل له أسماء أخرى فاسمه علم الدعوة أيضا يطلق على علم الدعوة ومن أسمائه مناهج الدعوة مناهج علم مناهج الدعوة وأيضا من أسمائه فقه الدعوة فقه الدعوة فأسماء هذا العلم علم الدعوة أصول الدعوة مناهج الدعوة فقه الدعوة كل هذه المسميات لعلم واحد اللي هو علم أصول الدعوة <تصفيق> المثالة الثالثة حكم تعلم أصول الدعوة حكم تعلم هذا العلم هل تعلم هذا العلم وعندما نقول حكم تعلمه فنراد به أحكام التكلفية الخمسة هل تعلم هذا العلم واجب؟ أن مستحب؟ أن مباح؟ أن محرم؟ أن مكروه؟ فما حكم تعلم هذا العلم إن حكم تعلم هذا العلم ينبني على حكم الدعوة نفسها حكم تعلم علم أصول الدعوة ينبني على مسألة متقدمة وعلى مسألة أخرى وهي حكم الدعوة نفسها وقد اتفق العلماء في الجملة على وجوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تفق العلماء جملة على وجوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لعموم قوله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك وادعو إلى ربك وهذا فعل أمر يفيد الوجوب ادعو إلى سبيل ربك لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في نوعية هذا الوجوب هم اتفقوا جملة على وجوب تعلم هذا العلم وعلى وجوب الدعوة لكنهم اختلفوا في نوعية هذا الوجوب هل هو وجوب على التعيين أم وجوب على التخيير أو على الكفاية وجوب على التعيين أم وجوب على الكفاية ولكل قول من هذه الأقوال أدلته لكن الراجح هو قول من قال أنه وجوب على الكفاية تعلم هذا العلم واجب على الكفاية لقول الله تبارك وتعالى وَلْتَكُمْ منكم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخير. وَلْتَكُمْ منكم أُمَّةٌ قال العلماء منكم من هذه بعضية من بعضية ولتكن, ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين فالراجح أنه وجوب كفائي أي على الكفاية ومعروم أن الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم والحرج عن الباقين لكن ثمرة الخلاف من هل هو واجب على الكفاية؟ أبواجب على التعيين ثمرة الخلاف من ذلك قليلة لماذا؟ ليه ثمرة الخلاف قليلة لأن العلماء رحمهم الله اتفقوا على أصل الوجوب اتفق العلماء على أصل وجوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى واتفقوا على أصل وجوب تعلم هذا العلم ف... وأيضا لاتفاق القائلين بالوجوب الكفائي الذين قالوا بأنه واجب وجوبا كفائي قالوا إذا لم تحصل الكفاية إذا لم تحصل الكفاية آتم جميع القادرين وكل بحسبه الذين قالوا بأنه واجب وجوبا كفائيا قالوا إذا لم تحصل الكفاية وقيام هذا الواجب وتعلم هذا العلم والقيام به فإذا لم يحصل لم تحصل هذه الكفاية أتمي جميع القادرين وكل بحسبه وأيضا الذين قالوا بأنه فردعي تعلم هذا العلم فردعي قيدوا هذا الوجوب أيضا بالاستطاعة قيدوه ف فمن كان عاجزا عن التغيير أو عن تعلم هذا العلم فقد سقط عنه الوجوب لأن مناطى الحكم هو التكريف قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه جمع بين هذين القولين بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي فقال شيخ الإسلام وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة يقدر عليه كل واحد بلغ عني ولو ايه كل واحد يجب عليه أن يقوم من الدعوه بما يقدر عليه بما في استطاعته أن يغير من راى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه فكل واحد على قدر استطاعته وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوه بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره فما قام به غيره سقط عنه وما عجز لم يطالب به فإن كان عاجزا عن تعلم هذا العلم أو عاجزا عن تغيير هذا المنكر فقد سقط عنه الوجوب أو قام غيره بهذا الأمر بالدعوة أو بتغيير المنكر أو بتعلم هذا العلم أو بالدعوة إلى الله وحصل الأمر الكفاية فلا حرج ولا شيء عليه المسألة الأولى إن تعريف علم أصول الدعوة المسألة الثانية اسماء علم أصول الدعوة المسألة الثالثة ليحكم تعلم أصول الدعوة المسألة الرابعة وهي مسائل علم أصول الدعوة مسائل علم أصول الدعوة هذا العلم وهو علم فقه الدعوة أو علم أصول الدعوة أو مناهج الدعوة هذا العلم له مواضيع وله مسائل يبحثها ويناقشها ويحققها طيب ما هذه البسائل الأمر الأول وهي مبادئ هذا العلم مبادئ علم أصول الدعوة اللي يتعريفه وأسماءه وموضوع علم أصول الدعوة وحكم علم أصول الدعوة وفضل علم أصول الدعوة ونشأة هذا العلم نشأة علم أصول الدعوة ونسبة علم أصول الدعوة ومصادر علم أصول الدعوة والثمر من علم أصول الدعوة ومسائله الأمر الثاني وهو موضوع الدعوة أو موضوع علم أصول الدعوة تكلم عن خصائص الإسلام ومقوماته أركان الإسلام però أركان الإيمان الأقلاق الإسلامية مدخل إلى الشريعة الإسلامية ومحاسنها تكلم عن محاسن الشريعة وعن مقاصد الشريعة وأصول التلقي وقواعد الاستنباط وأيضا من مواضيعه النظم الإسلامية تكلم عن النظم الإسلامية في الحكم ومن مواضيعه أيضا الأمر الثالث الداعي فهو يتكلم عن الداعي فأحنا نحن نعلم أن أركان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ثلاثة أركان أركان الدعوة ثلاثة أركان المدعو إليه والداعي والمدعو أركان الدعوة ثلاثة أركان الرغن الأول المدعو إليه تدعو إليه إلى الإسلام لهو الإسلام الدين الذي يراد به دعوة الناس إليه فالمدعو إليه هو الإسلام هذا هو الركن الأول الركن الثاني الداعي اللي هو الداعية القائم بأمر دعوة الناس الركن الثالث وهو المدعو المدعو اللي هو من يراد دعوته وهم الناس جميعا بوجه عام وأهل الإسلام بوجه خاص يبقى عندنا أركان الدعوة إلى الله ثلاثة أركان المدعو إليه والداعي المدعو إليه والداعي والمدعو المدعو إليه والداعي والمدعو فيتكلم هذا العلم عن الداعي وعن صفاته وعن تكوينه وواجباته ومشكلاته وآفاته وأيضا يتكلم عن المدعو الذي ندعوه وعن أصنافهم وعن حقوقهم وواجباتهم ومشكلاتهم الأمر الخامس في هذا العلم يتكلم عن تاريخ أو من مسائل هذا العلم أنه يتكلم عن تاريخ الدعوة وسير الدعاه فيتكلم عن ملامح دعوات الأنبياء ملامح دعوة الأنبياء وصفات دعوة الأنبياء ومنهج الدعوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا الدعوة في عهد الخلفاء الراشدين والدعوة في التاريخ الإسلامي وفي العصر الحديث وأيضا يتطرق لمسألة التيارات الإسلامية المعاصرة والجماعات والمدارس المتنوعة ويتكلم أيضا عن سير أعلام الدعاء <تصفيق> الأمر السادس من مسائل هذا العلم انه يتكلم عن مناهج الدعوة تعريف بمناهج الدعوة وانواع مناهج الدعوة والملامح العامة لمناهج الدعوة واهداف الدعوة ومناهجها وايضا يتكلم عن اصول ومنطلقات الدعوة كالتوحيد الخالص والاعتقاد الصحيح والاخلاص والاتباع والعلم والتربية والتزكية والوعي والبصيرة بالواقع والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والشمول والتكامل والحرص على الوحدة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف والعالمية والواقعية والحكمة واستفادة البلاغ والإرادة والتخطيط وأيضا يتكلم عن بيئة الدعوة كأصناف الدعاء ومنظمات الدعوة وأعداء الدعوة ومشكلات الدعوة وحاضر العالم الإسلامي والنوازل في ساحة الدعوة وأيضا يتكلم عن أساليب الدعوة ووسائلها كالتعريف بالأساليب وخصائصها والتعريف بالوسائل وخصائصها والضوابط الشرعية للوسائل الدعوية وأنواع الوسائل الدعوية ووسائل معاصرة ومستجدة في الدعوة ويتكلم أيضا عن إدارة ك كمبادئ علم التفطيط وأسس التنفيذ وأساليب المتابعة وطرق التقوين وإدارة التدريب وإدارة البحوث والتطوير هذه المواضيع كلها تندرج تحت علم أصول الدعوة أو علم فقه الدعوة أو مناهج الدعوة هذه المباحث كلها مندرجة في هذا العلم المسألة الخامسة وهي مصادر علم أصول الدعوة مصادر علم أصول الدعوة هذا العلم له مصادر أي يأخذ أدلته أو يأخذ منهجه من عدة مصادر المصدر الأول وهو القرآن الكريم مصدر الأول لهذا العلم وهو القرآن الكريم المصدر الثاني وهي السنة النبوية المصدر الثالث العقيدة الصحيحة المصدر الرابع الأخلاق الإسلامية العليا العقيدة الصحيحة الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة والأخلاق الإسلامية العليا المصدر الخامس السنة النبوية والتاريخ والتراجم هذه المباحث التي نحن تكلم عنها وذكرنا أسماءها تدرس من خلال هذه المصادر كتاب والسنة العقيدة الصحيحة أخلاق الإسلامية العليا سيرة النبوية والتاريخ والتراجم والأحكام ومداخلها آيات الأحكام وأحديث الأحكام وكتب الآداب وغير ذلك من المصادر قال رحمه الله أما بعد فإن الدعوة إلى الله تعالى من أعظم القربات وأجل المهمات جعله الله تعالى وظيفة أنبيائه ومهمة أوليائه وسبيل أصفيائه فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أفضل الأعمال ومن أجل القربات فأنا يذكر المصنف رحمه الله فضائل الدعوة وفضل الدعاة نبذة مختصرة عن فضل الدعوة وعن فضل الدعاء فالدعوة هي وظيفة الأنبياء قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي أحسن الأقوال هي دعوة إلى الله قولا هي أحسن الأقوال وعملا هي أحسن الأعمال قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله هل هناك أفضل من هذا الرجل الذي دعا إلى الله تبارك وتعالى وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فالدعاة هم أفضل الخلق بعد المرسلين والأنبياء الدعاة هم أفضل الخلق بعد النبيين والمرسلين قال صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فالدعاة إلى الله تبارك وتعالى هم خير هذه الأمة هم خير هذه الامة قال الله تبارك وتعالى كنتم خير امة كنتم خير امة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنك وتؤمنون بالله فهذه الخيرية لهؤلاء اللذين كنتم خير امة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنك早 من الذين يقومون بهذا الواجب هم؟ هم الى الله تبارك وتعالى فهم خير هذه الامة والدعاة الى الله تبارك وتعالى هم السعداء في الدنيا والآخرة الدعاة إلى الله هم السعداء في الدنيا والآخرة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و incentive وينهون عن المنكر وأولئك هم؟ هم المفلحون فهم المفلحون وهم السعداء في الدنيا والآخرة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أجرهم مستمر ليس لا ينقطع أجرهم ومثوبتهم مستمرة حتى وعن في قبورهم يأتيهم الأجر والثواب قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى الهدى كان له مثل أجوره من تبعه فالعالم مات منذ مئات السنين وعلمه ما زال حتى اليوم يدرس ويترحم عليه الناس واهتدى ناس كثيرون بسبب علمه وبأقواله فأجرهم مستمر أجرهم مستمر فهذه الفضيلة العظيمة لدعاء للدعاة إلى الله تبارك وتعالى ينعلون النظر وحسن الوجه نظر الله امرأا سمع مقالة فوعاها وأداها كما سمعها بل هم خير الناس خير الناس من تعلم القرآن وعلمه ويكفي الدعاة فخرا يكفي الدعاة إلى الله تبارك وتعالى فخرا وخيرية أن تسببهم في هداية الناس خير لهم مما طلعت عليه الشمس خير لهم من الدنيا وما فيها الدعاء إلى الله إذا كانت دعية سببا بهداية الناس وإلى استجابة الناس إلى الخير وإلى الحق والبود عن المعاصي وعن المحرمات يكفيه فخرا أن هذا خير له مما طلعت عليه الشمس خير له من الدنيا وما فيها قال صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فهذه بعض فضائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى طيب أهداف الدعوة إلى الله لماذا ندعو إلى الله تبارك وتعالى لماذا نتعلم العلم لماذا ندعو إلى الله ما هي أهداف الدعوة إلى الله قال العلماء أهداف الدعوة إلى الله هناك أهداف عامة وأهداف تفصيلية هدف عام وأهداف تفصيلية الاهداف العامة وهي إرشاد الناس إلى صراط الله المستقيم ودينه القويم وإخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى التوحيد ومن الجور والظلم إلى العدل والرحمة والإحسان هذه أهداف عامة ارشاد الناس إلى الإسلام إلى الطريق المستقيم اخراج الناس من الظلمات إلى النور من المعاصي إلى الهدى وإلى الطاعات قال الله تبارك وتعالى وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ إلى الخير فالخير اسم عام لكل الخير وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله النبي صلى الله أو ربعي بن عامر رضي الله عنه لما قال لقائد الفرس رستم قال له لما قال له رستم لماذا جئتم؟ قال جئنا إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فهذا هو الهدف العام للدعوة هذا هو الهدف العام للدعوة نخرج إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور أو من ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأبيان إلى عبد الإسلام أما الأهداف التفصيلية الأهداف التفصيلية للدعوة وهي الهدف الأول تعبيد الناس لرب العالمين إيجاد الأمة الصالحة الداعية إلى الله تبارك وتعالى أو تعبيد الناس لرب العالمين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فتعبيد الناس وإخراج الناس من الظلمات إلى النور تعبيد الناس إلى العالمين هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف كانت ما هي قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام يا أمة محمد كيف كنتم قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كنا رعاة غنم وإبل كنا نطوف بالأوثان ونأكل الميت ونطوف بالأصنام فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة صار صارت هذه الأمة بلا إله إلا الله تحكم الدنيا شرقا وغربا ويصل صوتها ويصل حكمها إلى الهند وتشكند وإلى السند إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها بل كرم الإنسان حين اختار منه خير البرية نجمها وهلالها لبس المرقعة وهو قائد أمة جبت الكنوزة فكسرت أغلالها هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين فالهدف الأول تعبيد الناس إلى رب العالمين وإخراج الناس من الظلمات إلى النور الهدف الثاني إيجاد المؤمن الصالح لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الهدف الثالث من أهداف الدعوة إقامة الحجة لله تبارك وتعالى على الجاحدين والكافرين إقامة الحجة لله على الجاحدين والكافرين رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما الهدف الرابع وهو النهي عن الفساد في الأرض فمن أهداف الدعوة أنها تنهى عن الفساد في الأرض فلولا كان من القرون من قبلكم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقيته ينهون عن الفساد في الأرض ينهون عن الفساد في الأرض إما الله يأمر بالعدل والإحسان وإتائذ القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فمن أهداف الدعوة أن عن الفساد ومن أهدافها أيضا عمارة الأرض بالخير والعمل الصالح عمارة الأرض بالخير والعمل الصالح قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير هذا هو الشهد وافعلوا الخير لعلكم تفلحون عمارة الأرض بالخير والعمل الصالح أيضا من أهداف الدعوة التمكين لهذا الدين هذا والهدف السادس التمكين لهذا الدين قال الله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور يقول رحمه الله عن فضل الدعوة وأفضل الخلق بعد المرسلين الذين يقومون مقامهم بالدعوة والتذكير في أممهم ويخلفونهم بالبشارة والنذارة والتبليغ في أقوائمهم يصلحون من أمر الدين ما فست ويحيون من معالم السنن من دثر هم أولى الناس بالنبي وأحرى الورى بدعاء إمام الصالحين المستحين صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجوه والفقه في الدين أولئك الأقلون عددا والأعظمون عند الله أجرا فتح الله بهم قلوبا غلفا وبصر الله بهم أعينا عميا وأسمع الله بهم آذاناً ثم يسقون الحياة يسقون الحياة والأحياء يسوقون الحياة والحياء والأحياء إلى الله تعالى سوقاً رفيقاً يوقظون نوازع الخير ويزكون نوازع التقوى أولئك الدعاة إلى الله على بصيرة هؤلاء لن تكلم عن أوصافهم أولئك أولئك الدعاة إلى الله على بصيرة بالإسلام عقيدة وشريعة فهم يدعون إلى العقيدة وإلى الشريعة إلى الإسلام المتكامل بشموله وعمومه إلى الإسلام عقيدة وشريعة علما وعملا دينا ودولة في جميع نواحي الحياة على بصيرة بالناس على تنوع أصنافهم واختلاف أحوالهم على بصيرة بالدعوة ووصولها وطرائقها وأسبابها ووسائلها ومعوقاتها ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مثالة تاريخ تأليف علم أصول الدعوة نبذة نب... أو تطرق لنبذة بسيطة أو قليلة عن تاريخ علم أصول الدعوة أو تاريخ تأليف علم أصول الدعوة نحن نعلم أن هذا العلم لم يكن موجوداً أو لم يكن مؤلفاً ولم يكتب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد التابعين خير القرون الخيرية وإنما ألف وكتب بعد ذلك لماذا؟ لأن الناس لم تكن هناك حاجة لتأليف هذا العلم فمثلا علم أصول الفقه متى كتب وألف علم أصول الفقه في عهد الإمام الشافعي رحمت الله عليه في كتابه الرسالة فالشافعي رحمة الله عليه هو أول من دون وكتب في علم أصول الفقه طيب هل معنى ذلك أن فقه الإمام أبي حنيفة وفقه الإمام مالك لم يكن قائما على أصول لا ليس كذلك فقه الإمام أبي حنيفة كان قائما على أصول وفقه الإمام مالك والإمام أبي حنيفة كان قائما على أصول لكن هذه الأصول هذه الأصول لم تدون ولم تكتب إلا في عهد الإمام الشفعي رحمه الله فهو الذي دونها وكتبها في كتابه الرسالة كذلك هذا العلم لم يكن الناس في حاجة إليه فعهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا استشكل على الصحابي مسألة يأتي إلى المعلم الأول صلى الله عليه وسلم إلى الرسول مباشرة فيسأله عن المسألة يا رسول الله أنا توضأ من ماء البحر هذا السؤال مباشرة أنا توضأ من ماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته فلما دخل تزامن الوقت وقل العلم ودخلت العجمة احتاج العلماء إلى تدوين هذه العلوم قال رحمه الله ولم تقم بالأسلاف حاجة إلى إفراد علم الدعوة بتصنيف وتأليف لم تكن حاجة في الأول إلى ذلك ثم تطاول العهد واتصل عن زمن وهدي السلف البعد وانحصر سلطان الإسلام وتقلصت دولته وخلفت خلوف أضاعت الواجبات واتبعت الشهوات ووقعت في الشبهات وأخلدوا إلى السبات فلم يستفيقوا إلا على استلاب ملكهم وتقويض خلافتهم وهب المصطحون الغرباء إلى التأليف بقى إلى تدوين هذا العلم وهب المصطحون الغرباء والرواد من الدعاة والعلماء يحدو يحدون الأمة من جديد ويبعثون فيها روح التجديد فكتب الفضلاء يشخصون الداء وينصفون الداء ومست الحاجة إلى تدوين علم الدعوة تأصيلا وتنظيرا كشفا لما قد يحيط بأصول الدعوة من جهالة وتوضيحا لما قد يعتري مفاهمها من غموض وتصحيحا لما قد يطرأ على مناهجها ووسائلها من اضطراب ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى اهداف تأييف هذه الرسالة لماذا ألف المصنف رحمه الله هذه الرسالة قال وفي هذه الورقات محاولة جديدة تبنى على ما سبقها وتضيف لتحديد وتجريد أهم تلك الأصول والمنطلقات هذا هو الهدف الأول والسبب الأول من تعليف هذه الرسالة لتحديد وتجريد الأصول والمنطلقات التي قام عليها منهج أهل السنة والجماعة أراد أن يحدث الأصول ثوابت والأسس التي قام عليها منهج آل السنة والجماعة في الدعوة والإصلاح <تصفيق> هذا والهدف الأول وذلك بالنظر في تراث الدعوة واقتباس كلام أئمة الدعاء حديما وحديثا الغرض الثاني وكان من غرض تسويدها إيجاد أرضية مشتركة بهذه الأصول أسس الأول تكلم عن الأصول وعن الثوابت طيب هذه الأصول وهذه الثوابت وهذه الأسس نحن نشترك فيها هذه فلا، فلابد من إيجاد أرضية مشتركة لهذه الأصول من هذه الأرضية ومن هذه الأصول ومن هذه الثوابت ينطلق منها الدعاء ينطلق منها الدعاء ويجتمعون على هذه الأصول وعلى هذه الثوابت فنجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعذنا بعضا فيما يسع فيه الخلاف إذا كانت المسألة يسع فيها الخلاف فلماذا لا يعذر بعضنا بعضا فنجتمع على هذه الأصول وننطلق من هذه الأصول ومن هذه الثواب ويعذر بعضنا بعضا فيما يسع فيه الخلاف وكان الغرض من تسويدها إيجاد أرضية مشتركة بهذه الأصول بينها ينطلق الدعاة في دعوتهم ويترابطون في مسيرتهم فيغض اتفاقهم على هذه الأصول مدد قوتهم وعنصر اتلافهم الممهد لتعاونهم على تحقيق أهداف الأمة التي من أولها وأولاها الاعتصام بحبل الله والاجتماع على الدعوة إلى الله إخوانا متآلفين أو مت لا أوزاعا متخالفين ثم انتقل إلى تنبيه مهم وهذا تنبيه في غاية الأهمية قال وحري بالبيان أراد أن يبين أن هذه الأصول هذه المنطلقات وهذه الأصول التي سيتكلم عنها في هذا الكتاب لا تمثلوا ولا تتكلموا عن مدرسة بعينها ولا عن جماعة بعينها إنما هو لدعوة الإسلام عامة قال فهي لا تنظر لمدرسة دعوية بخصوصها كما لا, تعرض عن حق كما لا تعرض عن حق وحكمة لغرض شخصي أو انتماء حزبي بل هي لأهل الإسلام عامة ولأرباب الدعوة خاصة فهذه الأصول التي يتكلم عنها ليست تنظيرا لمدرسة بعينها ولا لانتماء بعينها ولا لجماعة بعينها ولا لحزب بعينه وإنما هي لأهل الإسلام عامة ولأرباب الدعوة خاصة الهدف الثالث من الأهداف التي ذكرها الاجتماع على هذه الأصول والسمات الاجتماع على هذه الأصول والسمات من شأنه أن يضبط الأولويات في مسيرة الدعوة إذا عرفت الأصول والأسس تبدأ تضبط الأولويات فقه الأولويات أي هذه الأصول أولا في تغيير المنكر أو في غير او في الدعوة أصول ومبادئ وفقه الأولويات أن يضبط الأولويات في مسيرة الدعوات وأن ينشئ معيارا للرشد في الممارسة والتطبيقات وأن يقيم علاقة راشدة بين الدعاء سواء أكانوا أفرادا أم جماعات وأخيرا وهذا هو الهدف الأخير وأخيرا فإنها محاولة لإزداء النصح الواجب للأئمة والهداة من كل اتجاه في وقت دعت فيه الضرورة الشرعية إلى التماسك والائتلاف والتعاون لتحقيق الأهداف دفعا عن ثوابت الأمة وحظا لقواعد الملة والله تعالى من وراء القصد وهو يهدي السبيل وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنير وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك